117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 119. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجونَ الروسُول وَإَِّكُمْ أَتُ مِنُوبِ اللهِ رَبّكُم إِ كُتُم خَلَجِتُمْ جهادًَا فيِي سَذِيل وَابتِغَ أمَ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 إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَذَّأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداواتِ وَالْبَغضاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي هِجْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمْتُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ الله هو الحميد اسال الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وضاهر على اخراجكم ان تولوهم 112. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 113. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 114. الله أعلم 119. فإن علمتموهن فَلَا فلا ترجعوهن إلى الكفار 110. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما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 126. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 127. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وَقَتْلَكُمُ اللهُ الَّذِينَ انْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا على الا ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا اولاده ولا يقتلنا اولاده ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن